شبكة مزامير آل داود تقدم سمع الله لمن حمده اللهم أهدنا في من هديت وعافنا في من وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر وما قضيت إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت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 اللهم أسبغ عليه من واسع فضلك العظيم اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة واجعل ما قدم في موازين حسناته يا أكرم الأكرمين اللهم وفق رئيس الدولة خليفة بن زايد ونائبه لما تحبه وترضاه وأيد إخوانه حكام الإمارات وأولياء العهود لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم يدم على دولة الإمارات الأمن والأمان وعلى سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا أنت الوفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر